المساج محاربا المساج هذه بدعه لا بد ان تهتدى ولو ان الانسان اوصى ان يبنى له مسجد وفيه محراب بطعث وصي ليش قد لان الحاريب نهى عنها الرسول عليه الصلاه والسلام في قوله محذرا اجياكم ومذابح النصارى او كلمه نحوها فما الجواب؟ الجواب ان نقول اولا ان, إن النبي صلى الله عليه وعلا عليه وسلم قيل فقال كم مذابح النصارى فإذا كان محراب على غير الشكل النصراني فلا باس به هذا ان صح الحديث مع ان الحديث فيه مقال ثانيا ان نقول اذا انتفى ان تكون هذه المحاريب كمحاريب النصارى بقي ان يقال هل فيها مصلحه او لا الجواب فيها مصلحه فيها انها تغني عن صف كامل اذا كان المسجد ضيقا ثم دخل الايمان في المحراب اغنى عن صف كامل لأن مكانه الذي يفرض أن يقوم فيه لولا المحراب صفه كامل هذه واحدة ثانيا الدلال على القبلة ولهذا قال العلماء رحمهم الله يستدل على القبلة في المحاريب الإسلامية وهذا أمر مشاهد لو كانت المساجد كحجرة مقفلة جلس فيها الا الزوايا الأربع ما عرف الناس القبلة اليس هذا واضحا إذن فيها مصلحه فإذا كان فيها مصلحة فكيف نقول إنها بدعة محرمة يجب هدمها؟ فإذا قال, قال يمكن أن يستعاض عنها بالتلوين بالتلوين أو بوضع بلاط يخالف بلاط المسجد. قلنا ما الذي ما الذي على هذا؟ ونحن نقول فيها غير هذه الفائدة وهي توسعات التوسع على المصلين إذا ضاق المسجد. بقي أن يقال إن بعض الناس يكتب على المحراب فلما دخل عليها زكريا المحراب اعوذ بالله يحرفون كلمه عن مواضع. هل هذا المحراب الذي دخل على زكريا فيه؟ نعم لا ثم المحراب في اللغة القديمة مكان العبادة هذا المحراب مكان العبادة سواء محراب أو حجرة أو أي شيء فأخطأ هؤلاء من وجهي الوجه الأول أنه ليس المراد بالمحراب في الآية محراب القبلة والثاني أن زكريا ما دخل على المحراب ما دخل على مره لكن الجهل, الجهل الفاضح فمثل هذا يجب على وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة للأرشاد أن تتبع المساجد التي كتب هذا وتطمسه كيف يحرف كلام الله في قبلة المسلمين والحمد لله هل يلزمنا إن كل ما حدث لا بد من... أن يكون له شاهد من القرآن أبدا لا يلزمنا المهم أن الآت الكريمة يقول النبي عليه الصلاة والسلام أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من يقول إن أتبعوا إلا ما ينحقين نعم أبد الحبيض بالنسبة للتعيق فعلي لكم في مسألة المحرام، نعم قد يفتح باب عريض الأهل البدع والله وهو مسألة المصالح، نعم أغلب أهل البدع الآن يفعلون بعد بيجن بعد بدع يقولون فيها مصالح، نعم. مثل القرآن مثلا يجتمعون على قراءة القرآن جماعة، ولكن أنا ما أستطيع مثلا أقرأ لوح، مثل الذكر، وكنا لا أستطيع أن أذكر الله لوح، فمسألة المصالح قد تفتح باب عريض، من يخيطها؟ إذا كانت المصلحة حقيقة، هل تتبع؟ لكن هذه كون تتحتث عبادة ما أحدثها الرسول تقرب الله بها نحن مثلا نضع المحراب لا, لا لا لا لا للقربة بها بذاتها ولكن لأنها علامة على شيء مقصود للشرع نعم فيصل شكرنا حبيضك الله كثير من المساجد خصوصا يعني في ديارنا ما تجد يعني المحراب إلا يعني فوقها على اليمين الله المسار محمد صلى الله عليه وسلم. إيه. متابع. أنا سمعت انها أنها شر. سمعت منك شر. والإخوان هناك قالوا نريد فتوى مكتوبة حتى نستلهم. المكتوبة. الآن مكتوبة. عند الأخ نحن مكتوبة. طيب نعم. تصل ليش؟ تصل. طيب شيخ ل... هل حمد ل... لو فرضنا ما يعرف؟ الله ولمحمد محمد. يعرفنا أشرف على الله ونبيه صلى الله. وكتب أمامه على خط مستوي الله محمد. وشافه. أنهما متساوية. هذا غلط. هذا مع أن الأصل أنها بدعة. ما كان الثلاثة العلم هذا. هي أصلا بدعة. <تصفيق> ولا قامت لهذا العمل. بهذا العمل تهاونوا بهذا العمل، فهل نغير نحن يعني؟ لا لا لا لا ما جميل. هذه الأمور المتعلقة بمسؤوليين حتى أنا ما أفتي بها يعني لو جاء واحد مثلا من العسكر يشكو من شيء مفعول على سبيل العموم ما أستطيع ان أفتى لأن وحده باب شر وفتن أقول هات كتاب رسمي من مسؤول يمكنه أن يغير وإذا جاءنا وجب على لسانة أن يفتي بما يرى وهذه مسألة أرجو أن تنتبهوا لها أنتم أنتم طلاب علم وإن شاء الله نرجو لكم مستقبل مستقبلاً حافلاً بالمنافع الشيء الذي يجيك من واحد من أفراد تحت مظله إدارة أو وزارة أو ما بذلك ذلك لا تفتي به يعني كذا افتيت به ماذا أصنع؟ فتنة هو نفسه مثل يعيي يترك هذا الشيء فيكون عليه علامه الصفهان أو يجمع حوله ناس ثم يعجته لفتنة لكن تقول الحمد لله أطرم من المسؤول اللي فوقك أن يكتب إلي كتاب رسميه وحينئذ يجب علي أن أفعل نعم أن اليد أي علم غيب نعم نعم <تصفيق> نعم كفر كفر أكبر لا لا ما كفوا يعني مثلا عنده جن يخبرون بشيء بعيد ما نكفر وكيف نكفر وسوى حتى كفر, لكن كفر و... أحسن هذه شيء عار يمكن نمنع نمنعه عار لكن ما نقول الشرك لو راجعت كتاب كلام شيخ الإسلام رحمه الله بالفتاوي في إيضاح الدلالة على عموم الرسالة وفي كتاب النبوات وفي فتوى إذن خاص عرفتم الموضوع الجن ربما ينتفع بهم على وجه مباح في أشياء مباح تعوني بالله من الشيطان الرجيم قال الله عز وجل قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إليه ما المراد بخزائن الله عبد الله بأ ففضل خزائن بس. أقوله ولا أعلم غيب جمعة. ما طوف على إيش؟ إيش أنت خزائن؟ أقول لكم عندي خزائن الله. ولا أعلم غيب ما طوف على إيش؟ هنا في الأول والمعنى. ولا أقول إني أعلم رايح. ما المراد بالغيب هنا محمد شرط؟ نعم. مش معنى الحقيقي، النسب والك مش ما الحقيق، المستقبل. إيش؟ المستقبل. المستقبل الله إنك ن... لعلك نسيت، نعم، <تصفيق> نعم، تمام. <تصفيق> الذي لا لا يعلم أحد. طيب، النسبي، <تصفيق> لا أنا أسعى النسبي ما هو الغيب النسبي يعلمون بعض دون بعض، أحسن، تمام. هل النفي هنا؟ للمعنين جميعاً يهتراس أو للأول لهما يعني ما غاب عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان مشاهد للغير لا يعلم طيب في هذا رد على طائفة غلط في رسول الله صلى الله عليه وسلم آدم يعلم أحسن ومنه قول البوصيري ومن علومك تمن ولا اقول اني ملك عبد الحفيظ ملك ايش الملك واحد الملائكه, واحد الملائكة. ومن الملائكه, الملائكة عالم غيبي, غيبي. كمل خلقهم الله لعبادته ما معنى قوله ان اتبعوا الا ما يوحى الي يلا فه، إن أتبع إلا ما يحيي لي. نعم. هل المراد ما يحيي إن أتبع إلا ما يحيي لي من العبادات أو من المعلومات؟ يعني علم الغيب لا أعلمه ولا أتبع إلا ما رحاه الله لي. وكذلك لا أتعبد له إلا بما أوحى إليه. إلى هنا وقفنا. قلنا لا. لا حتى الفوائد وصلنا إلى هذا. من فوائد هذه الآية الكريمة. كمال تعبد النبي صلى الله عليه وسلم لله لقوله إن أتبعوا إلا ما يوحى إليه ومنها إثبات وحي الله له بقوله الا إلا ما يوحى إليه وأنواع الوحي مذكورة في قوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء الحجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء ومن فائد هذه الآية الكريمة انه لا يستوي الاعمى والبصير ولا يمكن ان يستوي بقوله قل هل يستوي ووجهه ان الاستفهام هنا بمعنى النفي والاستفهام بمعنى النفي مضمن او مشرب معنى التحدي ومنها انه كما انه لا يستوي الاعمى والبصير حسنا فلا يستوي الاعمى والبصير معنى الا كذلك الاعمى والبصير معنى لا يستويان فالجاهل اعمى والعالم بصير ومن فوائد الايه الكريمه الحث على التفكر لقوله افلا تتفكرون ومنها ذم من لم يتفكر لان الاسفام هنا للتوبيخ ولكن التفكر في ايش التفكر في الامور على حسب الواقع لا يتخيل أشياء لا تمت للواقع بصبية ولا يتفكر في أشياء لا يمكنه الوصول إليها فلو أراد أحد أن يتفكر في ذات الله عز وجل فإنه لا جوث ممنوع لأنه لا يمكن الوصول اليه ولو أراد أن يتفكر في كيفية الوصول إلى السماء الدنيا فلا يجوز لأن ذلك لا يمكن الوصول إليه والله عز وجل قال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار فإذا كان البصر الذي يدرك الأشياء إدراكاً حسيا لا يمكن أن يدرك الله عز وجل فالفكر من باب اولى إذن لماذا نتفكر؟ نتفكر في الأمور الواقعة في آيات الله عز وجل الكونية والشرعية فالآيات الكونية هي المخلوقات وما, أب وما أبدع الله فيها من الحكم والأسرار العظيمة والايات الشرعية هي الأحكام الشرعية التي شرعها الله للعباد وجعلها صالحة لكل زمان ومكان يعني إذا طبقت الشريعة فهي صالحة لكل زمان ومكان لا يمكن أن تدمر وهنا نقف لنذكر من توسل بهذه العبارة إلى تكييف الشريعة حسب الواقع لأن هذا غلط عظيم والواجب تكييف الواقع حسب الشريعة وإذا كيف الواقع حسب الشريعة صلحت الأمور أما أن نكيف الشريعة على الواقع ويكون لنا في كل زمان شريعة أو في كل مكان شريعة أو في كل أمة شريعة فهذا يعني أن الشريعة تبدل وتعدل وتدخلها الأهواء فهذا شيء ممتنع ضيء إذن التفكر في آيات الله عز وجل الكونية والشرعيه كذلك ايضا تفكر في أسمائه واستباحه تفكر في الاسم. ماذا يدل على من الصفر؟ سواء كانت الدلالة دلالة تضمن أو دلالة مطابقة أو دلالة انتزاع. ثم قال الله عز وجل وانذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم انذر به أي بالقرآن والإنذار الإعلام بالشيء على وجه التخويف الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم يعني يؤمنون بالبعث ويخافون من اليوم الذي يبعثون فيه كما قال عز وجل في الأبرار ويخافون يوما كان شره مستطيرا ليس لهم من دونه ولي ولا شكير أي لا لهم أحد من دون الله عز وجل ولا يشفع لهم احد من دون الله فالولي ان يتولاهم احد بدون شفاعه يعني هو يقوم لكشف الضر عنهم او جلب النفع لهم والشفاعه ان يتوسط لهم الى الله عز وجل لان الشفاعه يا عبد الله بن شريف الشفاعه التوسط للغير بجلب منفعه او دفع مضره هذا هذا الشفاعه فشفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأهل الموقف أن يقضى بينهم هذه من أي نوعين من دفع الضرر أو من حسن المنفعة من دفع الضرر لأن الناس يلحقهم من الغم والكر ما لا يطيقون وشفاعته لأهل الجنة أن يدخل الجنة من أي من جلب النهر من جلب النهر ومثاله في الواقع لو أن إنسانا شفع لشخص إلى مدير أن يوظفه في عمله فهذا عيش هذا جرب ولو شفع في شخص إلى مدير من أجل أن يرفع عنه التعزير سواء بالمال أو بالحبس فهذا من دفع من دفع الضرر هؤلاء الذين أمر الله أن ينذر النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن إياهم يقول ليس لهم من دونه ولي ولا شفير وأنضرب إلي أن لهم من دونه ولي ولا شفير لعلهم يتقون لعل تعليم يعني لأجل أن يتقوا ويتقون من يتقون الله عز وجل أو يتقون اليوم الذي يخشون فيه إلى الله وهما متلازمة والتقوى مأخوذة من الوقاية وتتكرر كثيرا في القرآن الكريم ومعناها اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل اوامره واجتناب نواهيه وتصديق اخباره على علم وبصيرة ومنهم من قال التقوى ان تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تكثر كمانها الله على نور من الله تخشى عقاب الله وبعضهم قال التقوى في أبيابس خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقار وعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصد لعلم التقوى في هذه في هذه الآيات الكريمه فوائد وجوب الانذار بالقران ويتفرع من هذا ان خير ما ينذر به هو القران يعني هو ابلغ المواعظ في الانذار لكن كما قال الله عز وجل لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد ثانيا ومن الفوائد انه لا ينتفع بالانذار بالقران الا الذين يؤمنون باليوم الاخر بقوله انذر به الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم ومن فوائد الايه الكريمه اثبات الحشر الى الله عز وجل وهذا يكون يوم القيامه تحشر الخلائق الى ربها عز وجل ليقضى بينهم قضاء دائرا بين العدل والفضل العدل لمن للكفار والفضل للمؤمنين ومن فوائد الآية الكريمه أنه لا أحد يمنع من الله لقول ليس لهم من دونه ولي ولا شكيف ومن فوائدها إثبات الشفاعة لأنه لولا وجودها ما صحنا فيه والشفاعة أنواع الشفاعة العلم ليقضى بين الناس هذه خاصة بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم يعتذر أولو العزم عنها وتستقر للرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينكرها أحد من طوائف الملة يقرون بها والنوع الثاني الشفاعه في أهل الكبائر من المؤمنين أن يخرجوا من النار وهذه ينازع فيها طائفتان من اهل المله حسب انتسابهم وهم الخوارج والمعتزل لان هاتين الطائفتين يرون ان الكبيرة الكبيره مخلد في النار والعياذ بالله واذا كان الله قد قضى عليه ان يخلد في النار فان الشفاعه لا تنفع وهناك شفاعه اخرى ليس هذا موضع ذكرها ومن فوائد الآية الكريمة إثبات العلل والأسباب لقوله لعلهم يتقون وهذا أمر شرحناه كثيرا فلا حاجة إلى الإعادة وكل إنسان يعرف أن الأمور لها أسباب ولها علل ثم قال عز وجل ولا تطهد الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريد وجهه ما عليك من حساب من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين هذه الايه تحتاج الى اعراب فقوله لا تطرد الذين لا نهي والفعل مجزوم بها ولكنه حرك بالكسر لالتقاء الساكنين الثاني قول ما من حسابك عليهم من شيء نعم ما من إيه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فيها شيء مبتدا لكن دخل عليها حرف الجر الزائد فعمل به لفظا لا محلا ولهذا لهذا نعرف من حرف جر زائد اعرابا وشيء شيء مبتدا فتطرده الفا للسببيه والفعل بعدها منصوب بها على راي الكوفيين وبان مذمره بعدها على راي البصريين ولكن هي جواب لاي للنهي او للنفي لان سبق الان نفي ونهي لا تطلب نهي وما عليك هذه نهي هل يا جواب للنفي او للنهي للنفي يعني ليس ليس من حسابك عليهم من شيء ولا ولا من حسابهم عليهم من شيء فت ليش تطرون؟ فتكون من الظالمين الفاء لسببين وتكون فعل معارض منصوب بأن بعد فاء السببي على رأي من أو بها على رأي الكفرية. لكن الجواب ليش؟ لقول لقوله لا تطرون يعني لا تطرون فتكون من الظالمين نعود إلى المعنى. لا تطلب الطرد معناه الابعاد يعني لا تبعد الذين يدعون ربهم بالرداء والعشي يدعون دعاء مساله ودعاء عباده دعاء المساله ان يقولوا يا رب نطل. دعاء العباده ان يقوموا بعباده الله عز وجل من صلاه وغيرها فاذا قال قائل ما وجه كون العابد داعيا فالجواب للدليل الاثري ونظارنا ان الاثريف بقوله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيكونون جهنم داخله فجعل الله الدعاء عباده واما كون العباده دعاء فلان العابد لو سئل لماذا تعبد لماذا تعبد الله فقال ارجو ثواب الرخفه العقاب اذا فهو دعاء بلسان الحال لا بلسان المقال على ان كثير من العبادات لا يخلو من دعاء صريح وقول بالغداه والعشي البى هنا بمعنى في وتاتي الباء بمعنى في كثيرا كما في قوله تعالى وانكم لتمرون عليهم مصبحين كم وبالليل يعني في فهل هناك من حكمه ان تاتي الباء بمعنى في اعلم أن القران الكريم لا يمكن ان يعد يعدل عن الشيء المتعارف له الا لسبب السبب هنا ان الباء التي ظرفيه وشبهت معنى الاستعاده لان الباء تاتي من سياق كما في قوله تعالى امسحوا في رؤوسكم وكما في قوله وليتطوفوا بالبيت العتيق البلل أي أنهم قد استوعبوا الغدات والعشي بالدعاء والغدات أول النهار والعشي آخر النهار وقوله عز وجل يريدون وجه حال من الفاعل في يدعون المعنى أنهم مخلصين لله لا, بذلك رياء نعم لا يريدون بذلك رياء ولا سوء ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء يعني أن حسابك ليس عليهم وحسابهم ليس عليك وإذا كان كذلك فلماذا تطردهم؟ دعهم يحضرون مجالس ينتفعون بها وينفعون بها ليس عليك من حسابهم من شيء ولا ولا ولا من حسابك عليهم من شيء فتطردهم هذا مبني على قول ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتكون من الظالمين في هذه العبارة التلطف في مخاطبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث لم يقل فتكون ظالما من الظالمين وهذا فيه شيء من التسلية أن هناك من هو ظالم والظالمون كثيرون ومعلوم أن كون الإنسان مع عالم يشارك يشاركنا في الوصف أهوى من كونه ينفرد بذلك فتكون من الظالمين في هذه الآيات الكريمه فوائد منها تحريم طرد المؤمنين الصالحين من فوائد هذه الايه الكريمه الثناء على اولئك القوم الذين يحفرون جلسات النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بما ذكر الله عز وجل انهم يدعون الله في الغداة والعشاء مع الإخلاص لله عز وجل ومن فائضها إثباك وجه الله عز وجل يريدون وجه والوجه صفة لله عز وجل صفة حقيقية يجب علينا أن نؤمن بذلك ولكن على حد قوله ليس كمثله شيء السميع بصير وأما من فسر ذلك لان المراد بالوجه الثواب فقد اخبر لان ذلك مخالف لظاهر اللفظ ومخالف لاجماع السلف ثم ان الله عز وجل قال في القران الكريم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك إيش ذو الجلال جعله وصف للوجه فهل يمكن ان يقول قائل ان الثواب موصوف بانه ذو الجلال والاكرام الجواب لا وتامل هذا مع قوله تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلاله فجعلها بالجر صفة لرب ولم تكن بالرافض صفة للاسم مع ان اسم الله عز وجل لها من الجلاله والتعظيم ما لها ولكن نسال الله العافية من لم يجعل الله له نورا فما له من نور وسبحان الله ما أدري ماذا يلاقي الإنسان ربه يوم القيامة إذا كان الله تعالى قد قال ويبقى وجه ربه وقال يجيب وجهه وما اشبه ذلك من الايات ثم يقول لا وجه لك يا رب والمراد بوجه الثواب ما أدري كيف يستطيع الإنسان أن يجيب الله عز وجه والمسألة ليست جدلا دنيوياً ومغالب دنيوياً المسألة عقيدة يجب على الإنسان أن يتهيأ للجواب عنها يوم القيامة الإنسان قد يتخلص بالدنيا بالمجادلة والمغالبة لكن عند الله لا ينفع كما قال عز وجل ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا إيش؟ فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة هؤلاء نقول انتم اذا غلبتم في الجدل في الدنيا لكن هل تغلبون الله عز وجل يوم القيامه لا والله ما يغلبون المساله خطيره وفي ظني ان هؤلاء المحرفين لمثل هذه الايات انهم عند تلاوتها وتحريفها ينسون انهم سيقابلون الله عز وجل والا لو كانوا على ذكر ما ذهبوا يحرفون الكلمه عن مواضعهم في أعظم الأشياء إذا كانت آيات الأحكام وأحريث الأحكام تجرى على ظهر وهي أحكام للعقل فيها مجال فكيف لا تجرى هذه الأخباب العظيمة على ظهرها وهي تتعلق بمن؟ بالله عز وجل ومن فائد هذه الآية أن كل إنسان لا يحاسب عن الآخر ما من حسابك عليه من شيء وما من نعم ما عليك من حسابه من شيء وما من حسابك عليه من شيء وهذا العموم مقيد بما إذا لم يفرق الإنسان في حق أخي فإن فرق توزي على ذلك ولهذا قال المعلم رحمه الله يجب على الإنسان إذا رآنا إنا وقد ضاق الوقت عن الصلاة يجب أن يعلمه أن يوقظه مع أن النائم معذور ليس عليه اثم لكن انت ايها اليقظان يجب ان تعلمه توقظ وتعلمه لو لم تفعل صار عليك من حساب، لكن هو واحد الحقيقه من حسابك والواقع انه من حسابك انت لانك تركت الواجب وكذلك قال العلماء يجب على من راى شخصا يريد ان يتوضا بماء النجس يجب عليه أن يعلمه ويجب على من رأى في ثوب أخيه بقعة النجسة أن ينبهه عليه بقول الله تعالى وتعاونوا وتعاون على المن والتقوى ومن فوائد هذه الآية كمال عدل الله عز وجل لأنه خاطب نبيه بهذا الخطاب القوي من أجل قوم من أصحابه هو اي النبي صلى الله عليه وسلم عند الله أعظم جاها وعلى من سنة لكن الله عز وجل حكم عدل حكم عدل يقضي بالحق وتعالى. ومن فوائد هذه الآية أن منع الإنسان حقه ظلم وإلا ما كان عدوان يعني بضر أو اختمال لكن إذا منعه حقه فإنه ظالم لقوله لا تطرد فتكون من الظالمين وهذا حق ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم مضل الغني ظلم مع أن هذا لم يأخذ من مال الحقيب مثلا لكن مماطلته يعني منع حقه فكل من منع صاحب حق حقه فهو ظالم له كما لو اعتدى بأخر شيء من ماله ثم قال عز وجل وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا اهؤلاء من الله عليهم من بينا اليس الله بعالم بالشافعي كذلك فتنا بعضهم ببعض اي اضللنا بعضهم ببعض ليقولوا اهؤلاء من الله عليهم من بينا يعني ان الاغنياء لا يؤمنون فتنه لماذا لا يؤمنون يقولون كيف يسبقنا إلى الإيمان هؤلاء؟ فنحن لا لا نؤمن وهذه فتنة، فتنة قد تقع من من الإنسان أن يقول شيء ابتدعوا فلان أنا لا أشارك فيه مكان أو شيء عملوا فلان لا أعمل فيه ولهذا قال ليقولوا هؤلاء من الله عليهم من بين اللام هنا للعاقلة وليس للتعليل المعنى فتن بعضهم البعض فقال أهؤلاء من الله عليهم من والاستفهام هنا للتحقير مثل قوله مثل قوله, وإذا مثل قوله تعالى وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا هذا الذي بعث الله رسولا فالمعنى في قول أهؤلاء من الله عليهم من الاستفهام هنا ايش للتحقيق قال الله عز وجل رد عليهم أليس الله بأعظم بالشاكرين يعني وقد علم أن هؤلاء يشكرون الله إذا أنعم الله عليهم وأما أنتم فلا فهو رد عليهم في هذه الآية من الفوائد أن الله سبحانه وتعالى يفتن بعض الناس فيضل بسبب الآخر وهذا واقع تجد مثلاً تفتح باب مساهمة في الخير فيسبق فلان وفلان وفلان فيقول الآخرون شيء تدخل فلان ما نعلم ولا نبي ولا يمكن يسبق واضح هذا واقع طيب صلة الآية التي قبلها واضحه جدا لأن الذين يأتون إلى الرسول عليه الصلاه والسلام ويأتون عليه فقراء وأما الملع فلا يجلسون لأنهم يحتقرون هؤلاء ويقولون أهؤلاء من الله عليهم من بينه ومن فوائد الآية الكريمة إقرار الكافرين بأن الإيمان والإسلام منة من الله تعالى يقولون أهؤلاء من الله عليهم من بينه ومنها أن أعداء المؤمنين يأتون بكل أسلوب للتنفير عن المؤمنين لقولهم هؤلاء من الله عليهم من بينه وهذا مشاهد في كل شيء الرسل عليهم الصلاه والسلام هل ذكر اعداؤهم ما ينفر عنهم من نعم اقرا الايه العامه الجامعه الشامله كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون اتواصوا به ويقبلهم قوم تاخرون كذلك ايضا اعداء اهل التعطيل من اهل السنه وجماعه يصفهم اهل التعطيل باوصاف تنفر عنهم يقولون هذا مجسد لانه اثبت الصفات ويقول هذا تجسيم حتى ينفر الناس من هذا واهل الكلام يقولون هؤلاء حشوية ما عندهم فهم ولا عندهم معنى ما ولا عندهم معنى عقول حشوية. يعني لا خير فيه ويسمونهم نوابط جمع نابتة وهي الذي ينبت في السر من ذات دا من الأوراق التي لا خير فيها على كل حال ألقاب السوء لأهل الخير من أهل الشر لا تزال ما ولكن هل يصد صاحب الخير أمام هذه الالقاب أو ينهزم الواجب أن يسقط ولا ينهزم لأنه إذا انهزم ليس انهزاما لشخصه بل هو انهزام للحق الذي جاء به أو الذي كان عليه ومن فوائد الآية الكريمة تقرير علم الله عز وجل في قوله عليه الصلاة والله بيعلم أن الله عالم بمن هو شاكل وهل المعنى بمن هو شاكر اي بمن هو شاكر الان او بمن سيشكر او بالجميع بالجميع اليس الله بعالما بالشاكرين طيب اعلم مجروره بالفتحه اعلم مجروره بالفتحه فلنسال اخانا يحيى لماذا جرت بالفتح بالفتحه لان الـ الـ الـ الـ الـ الوصفيه هو وزن اي ما يخاف وزن العفل طيب ولكن نقول وزن الفعل يكون عام طيب تمام نقف على هذا موقف طيب نعم اي مثل ذلك اي مثل ذلك الذي حصل من هؤلاء الكبراء واحتقارهم لهؤلاء الذين يحضرون مجالس النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك الفتنه فتن لا ما موقع لكل حال لكن كل موضع يحصل يحيى هذه من جهله أيما أكمل اكمل اعلم او عالم اعلم اسم تفضيل وعالم ليس اسم تفضيل ما يمنع التساوي سبح حجم ربك العالي يقول سبح اسم ربك العالي نعم حتى لو قالوه فهم مخطئون الله اعلم حيث يجعل رساله الله عالم سبحان الله الله يسب ربه نفسه بالكامل وأنتم تنزلونه فإذا قالوا إنك إنك إذا قلت أعلم فأنت قارنت بينه وبين العالمين العالمين الآخرين وفضلته عليه قلت نعم وأنتم إذا قلت عالم وصفتموه بما يصفه به الآخرون بدون من فانظر فان كيف صار تحريفهم حجة عليهم نعم هذا حبيث مثل قوله إن الذين فتن المبين المبينة والمبينات عين السياق هو المعين المعنى ومن ثم قلنا إنه لا مجال في اللغة ولا في القرآن جمعا لها المراد تقرير هؤلاء تقرير ما ذهب إلى هؤلاء من ان نقول المؤمن بسيط والكافر اعمى هل يسوء هذا وهذا؟ ما يسوء كنا شامل الامرين حسا ومعنى ادم لا بأس به لكن رأيت بعض الناس بعض المؤلفين في هذا يتكلم يتكلف كلافة عظيمة ثم إنه لا يتأتى في بعض الأحيان قال الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو مقبالاً فاذا امنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون بعدها ولذين توفون من ما فالمهم انه لا شك بعض الايات واضح المناسبة كثيره وبعض الايات ما, ما تعرفون مما يجعل الانسان يستسلم استسلاما كاملا لترتيب الايات وانها امر توقيفي ما هو عقل وبعض الآيات تكون مقاربة غير وأطفال نعم شراط إي نعم نعم أعلم, أعلم من يظل هنا أعلم عملت عمل الفعل بمعنى يعلم من يظل عن سبيل اسم التفضيل عمل الآن في من فهي مفعول به والغالب كما كما هو معروف أن تتعدى بالبأ أو بمن نعم نعم الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن إذا خطب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بمثل هذا فغيره من باب أول أي. هذا سؤال جيد. يقول في هذه الايه دلالة على رؤية الله عز وجل لقوله يريدون وجهه وهذا صحيح يعني يصح أن يجعلها من الأدلة على إثبات رؤية الله تبارك وتعالى لأن أفضل شيء وأطيب شيء لأهل الجنة أن ينظروا إلى وجه الله عز وجل اللهم اجعلنا ممن ينظر إليك ولهذا يجب التنبه لبعض من بعض الأذكياء المصنفين قال الزمخشري صاحب الكشاف وهو جيد في اللغة والبيان هو جيد في البلاغة وفي اللغة وكل من بعده كلهم عيان عليهم يأخذون كلامه قال في قوله تعالى فمن زحزها عن النار وأدخل الجنة فقد فاز فقال أي فوز أعظم من هذا أي فوز أعظم من هذا اذا إذا ها عادي ما مات ما تقول في الشيء لكن يريد إنكار رؤية الله عز وجل لأن رؤية الله أعظم من هذا الفوز لكنه رجل ذكي قال أي فوز أعظم من هذا يقول أعظم من هذا أن يرى الإنسان ربح أزوجل رؤية حقيقية نعم تعسير إذا شبع لك نعم لا بأس لكن لا يشفع عند القاضي يشفع عند من له الحق فيقول يا فلان الآن أنت سمكنت من أخذ حق اعف عنه أما الحدود فلا يمكن أن يشفع فيها لان كان النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على اسامه قال اتشفع في حد من حدود الله ايها الاخوه والاخوات وفي ختام هذه الماده